فانكحوا ما يقاب لكم من النساء مثلا وثلاث وارباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وَآتِ النِّسَاءَ صَدَقاتِهِنَّ نِحلة فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ, فكلوه هَنِيئًا مَّرِيئًا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم فيها وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم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 وقولوا لهم قولاً معروفاً واليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية وضعفا خافوا عليهم فليتقوا الله فليتقوا الله واليقولوا قولاً سديدا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 للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق ثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف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 فإن كان له إخوة فخلهم السدس من بعد وصية يوصي بها أو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 ولهن روبع مما تركتم إن لم يكن لكم فَإِن فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أودين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 ومن يطع الله ورسوله يدخل الجنات يدخل جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نار يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين ولكن ياتين الفاحشه النساءكم فاستشهدوا عليهم أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البوت حتى يدوفاهن الموت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 إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، للذين يعملون السوء ثم يتوبون.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 فَإِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَالَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ اعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كرها ولا تعذلهم لتأذَّبوا ببعض ما أتيتمه إلا إلا أي يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتمهن فعساء تكره شيئا، فعساء تكره شيئا، ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وَإِنْ أَرَدْتُمْ مُسْتَبْدَلًا لَزَوْجٌ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ نِقَاطِرَ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ نِقَاطِرًا فَلَا تَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا ۖ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاق غريضا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف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 وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من أرضعهن وأمهات نسائكم وربائكم التي في حجوركم وَرَبَائِبُكُمْ اللاتي فِي حُجُورِكُمْ مِن نِّسَائِكُمْ اللاتي دَخَلْتُمْ بِهِن فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بهن فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِن أَصْلَابِكُمْ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 وأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَأَيْتَ لَكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ مُحْصِنِينَ غَيْر مُسَافِحِينَ فَمَسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَأَتُوهُنَّ أُدُورًا فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضِيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا حَكِيماً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 فانكحوهن بابن أهلهن وآتوهن أجرهن وآتوهن أجرهن بالمعروف محسنات غير مسافحات ولا متخذا أخذان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 يُريدُ اللَّهُ لِيُبَينَ لَكُم وَيَهْدِيَكُمْ صُنَّةَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَيُّهُ تُوبَ عَلَيْكُمْ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 يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم ولا تقتلون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 بما فضل الله بعضهم على بعضه وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قالتات حافظات للغيب بما حفظ الله والتي تخافن نشوزهن فعذوهن فعذوهن واهجن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 واعبُدُ اللَّهِ ولا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَالِدِ الْقُرْبَى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 والناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا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 فَقُلْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ فَأَنفِقُوا مِنْهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِم عَلِيمًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا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 يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكار حتى تعلموا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عبر سبيل حتى تغتسلوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ أَوْ جَاءَ منكم مِنَ الغائط أَوْ لَمَسْتُهُ النِّسَاءُ Aw lamastun nisaa tajidu man an فتيمموا صعيدا وطيبا فمسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا فلم ترى إلى الذين أُوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلال يشترون الضلالات ويريدون أن تضل السبيل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 ويقولون سميعنا وعصينا وسمع غير مسمعين ورعنا ليا بألسنتهم ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأقعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوى ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين آوتوا الكتاب بأمن بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل من قبل أن نقم وجوها فنردها على أدبار لا نلعنهم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 أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاه الله من فضله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 انَ الَّذِينَ كَثَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ النَّارَ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ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 ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوث وقد أمروا أي يكفروا به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 voi عنهم voi وقل لهم في أنفسهم aina, voi وما أرسلنا من voi إلا voi aina, الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله فاستغفر الله واستغفر لهم ورسول لا وجد الله تواب رحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموا كفى ما شجر بينهم ثم لا يجدون ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنك تبنا عليهم أن يقتلو أنفسكم أو يخرجوا من دياركم مَا فعلوا ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهدينهم صراحا مستقيما ومن يقع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم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 يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم فانفروا ثباتا او انفروا جميعا وان منكم لمن لا يبطئ ان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 ليقولنك أن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما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 والولدان الذين يقولون, الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من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 والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتينا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وَإِذَا تُصِبَهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُ هَذِيْ مِنْ عِدِّكَ قُلْ خَلْلٌ مِنْ عِدِّ اللَّهِ فَمَا لِهَا أُولَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أقاع الله وَمَنْ تَوَلَّ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَيَقُولُونَ قَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِندِكَ بَيَّةَ قائفة, قَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ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 ويجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ربوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبقونه منهم وَلَوْلا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَتْبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللهُ أَن يُكَفِّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا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 وكان الله على كل شيء مقيثا وإذا حيتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا الله لا إله إلا هو ولا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا غيب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافثين فئتين والله أرّكسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدم أن أضل الله وَمَن يُضْلِلَ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا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 أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ شُذُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّقَهُمْ عَلَيْكُمْ فَنَقَاتَلُوكُمْ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 كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتوهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأا ومن قتل مؤمنا خطأا فتحغير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة من مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة, مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة من I فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن يَقْصُدِ الْمُؤْمِنَ مُتَعَمَّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ غضب عليه، وغضب الله عليه، ولعنه، وأعدله عذابا عظيما.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 قبل فمن الله عليكم فتبينوا ان الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله والمجاهدون فِي في اللَّهِ الله باموالهم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 إِنَّهُ مَغْفِرَةٌ وَرَحْمَةٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا إِنَّ الَّذِينَ وَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا قَالُوا سِيمَكُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فدهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم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 ثم ما يدركه الموت فقد وقع أجره على الله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 وإذا كنت فيهم فأقمت لول الصلاة فلتقم قائفهم منهم معك فلتقم قائفهم منهم معك واليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائهم وَالثَّاثِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَادَّنِّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَتَغْفِرُونَ عَنْ أَسْلِحَتِهِمْ وَأَمْتِعَتِهِمْ فَيَمِيلُونَ فَيَنِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْنَةً وَاحِدَةً ولا جناح عليكم إن كان بكم أذم من مقر أو كنتم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 فإذا قم أنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاب موقوتا ولا تهنو في بيت غاى القوم إما تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاهُ اللَّهُ وَلَا تَكُونِ الْخَائِنُ خَصِيمًا Vasta ovi rillaha, inna كَانَ kana rohmura, roahima. Vala tuu jadin, ranin, lazin, ajo, fenuna, elfu sahu. Inna muaha, la juo, se dumengun, kana hua, wanen, athima. Jastahuna, minä,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 وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بريئا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ لقد احتمل بهتانا وإثم مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم مقايفة منهم لهم مقايفة منهم أي يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضغونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وَكَانَ فِي عِندِ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أُمِرَ بِصَدَقَةٍ إِنَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقف الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين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 وَمَن يُشْرِك بِاللَّهِ فَقَدْ ظَلَّ ضل غَلَالَ الْبَعِيدَ إِنَّ يَدْعُونَ مِعَادُونَهُ إِلَّا إِلَى ثُوُوَى إِنَّ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْخَانَ مَرِيدَ لَعَنَهُ اللَّهُ وقال لا أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولا أضللنهم ولا أمننهم ولا أمرنهم آذان الأعناق ولا وَلَا أمرنهم فلا يغيرون خلق الله، ومن يتخذ الشيخان وليا من دون الله فقد خسر خسران مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندقلهم جنات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 من يعمل صوماً يجزي به ولا يجد له مياد دون الله وليا ولا وَلَا له مياد دون الله وليهود ولا نصير ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُبْلَغُونَ نَقِيرًا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 وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَلَّى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي أَتَمَّ النِّسَاءِ فِي أَتَمَّ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 وَإِنْ رَأَتْ امْرَأَةٌ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا سَنَاجُنَا حَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ أَنْ خُسَّ الشُّحُّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَلَنْ أن أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النساء ja <experiences> فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقۃ وان تصلحوا وتتقوا فان الله كان غفورا رحيما وان يتفرقوا يبن الله كل من سعى فيه وكان الله واسعا ولله ما في, السماوات وما في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 وَكَانَ اللَّهُ وَنِيًّا حَمِيدًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ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 ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الا ان يقصر لهم ولا يهديهم سبيلا بشري المنافقين بان لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء أم دون المؤمنين؟ أيبتغون عيادهم العزة أيبتغون عيادهم العزة فإن العزة لله جميعاً.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 119-مذبذبين بين ذلك لا إله أولئ ولا إله أولئا ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا 110-يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل إلى النار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 ويريدون أي يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعضه ونكره ببعضه ويريدون ويريدون أي يتخذ بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا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 وَبِكُفْرِهِمْ وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا وَقَوْلِهِمْ 110. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوا وما صلبوا ولكن شبه لهم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 وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ النَّبِيَّ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِ شَهِيدًا فَبِالظُّلْمِ مِنَ الَّذِينَ هَذُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا النَّاسِ لكن الغاسقون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون والمؤمنون يؤمنون بما أزل إليك وما أزل من قبلك.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 وأوحينا إلى إبراهيم وإسмаيل وإسحاق ويعقوب والأسباق وعيسى وعيسى وأيوب ويوسف وهارون وسليمان وأتينا داود زبورا ورسولا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك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 فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاث إن ته خير لكم إن إنما الله إله واحد 177. سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا 178. لن يستنكفى المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون.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 ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمه منه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 وهو يرزقها إلَّا مَنْ يَكُل لَهَا وَلَدًا فَإِنْ كَانَتْ أَثْنَتَيْنِ فَلَوْمَ الثُّلُثَانِ مِنْ مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إخْوَةَ الرِّجَالِ وَنِسَاءٍ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنَاثَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تضلوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ